فرض فيهن الحج فلا رفة ولا فتوق ولا جدالة الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد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 لعظم الزمان والمكان ويحرم عليه الجدال المؤدي إلى الغضب والخصومه وما تفعلوا من خير يعلمه الله فيجازيكم به واستعينوا على اداء الحج باخذ ما تحتاجون اليه من طعام وشراب واعلموا أن خير ما تستعينون به في كل شؤونكم هو تقوى الله تعالى فخافوني بامتثال اوامري واجتناب نواهيي يا ذوي العقول السليمه ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم فاذا افقتم من عرفات فاذكروا الله عنكم.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 أفيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم ثم ادفعوا من عرفات كما كان يصنع الناس المقتدون بإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لا كما كان يصنع من لا يقف بها من أهل الجاهليه واطلبوا المغفره من الله على تقصيركم في أداء ما شرع إن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم نعم. فإذا قضيتم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 فإذا أنهيتم أعمال الحج وفرغتم منها فاذكروا الله واكثروا من الثناء عليه كفهركم بآبائكم وتنائكم عليهم أو أشد ذكرا لله من ذكر آبائكم لأن كل نعمة تتنعمون بها هي منه سبحانه وتعالى والناس مختلفون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 فمنهم من جعل همه الدنيا فلا يسأل ربه غيرها ومنهم من يسأله خير الدنيا والآخرة وهذا هو الموفق أسأل الله العظيم أن يجعلنا من الذين يرجون ما عند الله وأن ينالون خير الدنيا والآخرة هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته